اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل أما بعد أيها الفضلاء كنا قد توقفنا عند نزول قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فانذر ومن تلك اللحظة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنذاره. وبتبليغ دين الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك صعوبة المهمة التي كلف بها فالنبوة شرف عظيم إلا أنه مسؤولية كبرى وذات خطر شديد وهناك موانع تمنع الناس من الاستجابة للحق وكانت متأتية في المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأول هذه الموانع والعقبات التي لا بد أن يتنبه لها الداعية عموما قد كان النبي صلى الله عليه وسلم مستحضرا لها الجهل المطبق فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة قريش وقريش كغيرها من قبائل العرب أميون لا يعرفون كتابا ولا وحيا ولا نبوه ولا بعثا ولا نشورا ولا جنه ولا نارا وقد تقدم معنا قول عمرو بن عبسه للنبي صلى الله عليه وسلم ما انت قال نبي قال وما نبي قال ارسلني الله فكانوا لا يعرفون شيئا من هذا جهل مطبق وإنما كانوا يتعبدون ببعض ما توارثوه من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبعض وكثير منهم يفعل ذلك عادة لا عباده وبعضهم يتعبد به على غير الوجه المشروع وبعضهم يتعبد في بعضه ويشرك في شيء آخر وهذا أمر عام ليس فقط في قبيلة قريش بل في عامة قبائل العرب ولذلك لو نظرنا إلى حال الأوس والخزرج وكان جيرانهم من اليهود من بني قينقاع وبنو النضير النظير وبن قريضة كان اليهود أهل كتاب وعندهم علم من الكتاب الأول ويعلمون بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان إذا غلبهم الأوس والخزرج في بعض المعارك توعدوهم بالنبي الذي سيبعث قالوا إنه قد أضلنا زمان نبي إذا بعث تبعناه وقتلناكم قتل عاد وإرم فكانوا يستحضرون هذا المعنى قد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث سلمة بن سلامة بن وقش وهو أحد الصحابة الفضلاء ممن شهد بدر رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت هو من بني عبد الأشهل من الأوس قال كنت في حينا من بني عبد الأشهل بفناء دارنا وكنت مضطجعا في بردة لي. وخرج علينا جار لنا من اليهود حتى وقف على مجلس من مجالسنا فبدأ يذكر الناس ويخبرهم بما يكون بعد البعث فقالوا يا فلان اعلم ما تقول انا لمبعوثون بعد موتنا قال نعم انكم مبعوثون ومجزيون قال فقال هذا الكلام لأناس لا يعرفون بعثا ولا جنة ولا ميزانا ولا نارا قال فقالوا ما علامة هذا؟ كان يقول من ضمن ما يقول هذا اليهودي يقول إن في الآخرة لنارا لوددت أن يسجر لي أعظم تنور في الدنيا فيكون نصيب من عذاب الاخره فقالوا ما علامة هذا قال نبي قد أظلكم زمانه يبعث من هذه الجهة ويشير ناحية مكة واليمن قالوا متى قال فأشار إلي وأنا أشب القوم يعني أصارهم سنا قال إن يستكمل هذا الغلام عمره ويدركه يقول فوالله ما مضى الليل والنهار إلا وبعث النبي صلى الله عليه وسلم فآمنا به واتبعناه وكفر به اليهودي فقلنا يا فلان الست الذي قلت لنا كذا وكذا وكذا قال ليس هذا المقصود أن الأوس والخزرج لما كانوا قد احتكوا بأهل الكتاب بادروا حين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام بالاستجابة وقالوا لا تسبقنكم يهود إليه فإنه الذي أخبروكم به أما أكثر العرب فكانوا لا يعرفون هذا وهذا الجهل من العوائق العوائق المانعة عن قبول الحق المانع الثاني الذي منع اليهودي ومنع كثير وهو الحسد الحسد والحسد يكون بين الدول دوله تحسد دوله وقبيله تحسد قبيله وبطون القبيله الواحده يحسد بعضهم بعضا وافراد البيت الواحد تجد ابناء العمومه حتى قال الشافعي رحمه الله اكثر ما يقع الحسد بين ابناء العمومه والاقارب هذا يقع بطبيعه الناس واذا حسدك انسان فانه يبغضك ولو احسنت اليه ولذلك يقول الشاعر يقول وداريت كل الناس لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها وكيف يدار المر حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها ما في حل مع الحاسد ولذلك سياتي معنا أن أبا جهل لما قيل له هل هذا قران كان سيأتي معنا إن شاء الله يأتي ليستمع القرآن فلما سئل عن هذا قال تنازعنا وبنو عبد منافن الشرف فأطعموا وأطعمنا وحملوا على الخيل فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا بالركب وكنا كثر سيرهان قالوا منا نبي فكيف نأتي بنبي والله لا نؤمن به أبدا فمنعه والحسد من الموانع الكبر والأنفة وهذه موجودة في كثير من النفوس وخصوصا عند العرب تجد عندهم من الأنفة والرفعة والتكبر ما يمنعهم احيانا من قبول الحق وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباعه والإذعان لقوله واتباعه فيما أمر طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر الانتهاء عما عن نهى عنه وزجر فالقضيه الاتباع ينبني عليها قضية أن تتبع هذا النبي وبعضهم يأنف من هذا ويمنعه الكبر وكان ابليس قد منعه الكبر كما تعلمون ومن الموانع وهو المانع الرابع إرث الآباء والأجتاد التي يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الحجة الشيطانية انا وجدنا آباءنا على أمه تجد الإنسان ولذلك سيأتي معنا في قصة موت أبي طالب حين قيل له أترغب عن مله عبد المطلب ولما أتى عتبة بن ربيعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت خير أم أبوك أنت خير أم جدك إن كنت خيرا منهم فقد فقل هذا وإلا فقد عبد الله فقضيه استحضار الأب والجد وما كان يعبد وما كان عليه هذا من الموانع هذه المهمة الصعبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم مستحضرا لها جعلته ينتهج طريقة في الدعوة في أول الأمر وهي الدعوة الفردية وهي التي أيضا يعبر عنها بعض أهل السير في السرية يعمد إلى من يثق بعقله وبمودته فيخبره يقول قد بعث الله عز وجل ويتلو عليه القرآن ويدعوه للإسلام فبدأ ينتقي في من يثق فيهم واحدا بعد آخر ويستجيب له من يستجيب ويبقى من يبقى حتى كان يقول لبعضهم فاكتم علي اذا ما استجبت اكتم علي لأن الأمر إذا انتشر قد يتأذى به النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون وهذه من رحمة الله ومن وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فبدأ بخديجه رضي الله عنه وكانت أول من آمن به على الإطلاق ولذلك نقل ابن الأثير رحمه الله في كتاب الكامل الإجماع على أن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خديجة وكانت نعمة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي طرفاً سيأتي طرف من الكلام عنها عند ذكر موتها رضي الله عنها وأرضاه فبادرت مباشرة بالتصديق والإيمان ودعا صديقه ورفيق درب دربه أبا بكر الصديق رضي الله عنه فآمن به مباشرة ولذلك في حديث أبي الدرداء في صحيح البخاري لعله يأتي له مناسبة ونذكره فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء قال بعثت إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق يعني في الوقت الذي كذبني فيه الناس صدقني أبو بكر رضي الله عنه ولذلك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هذه المنقبح حتى قال لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا سدوا عني هذه الابواب إلا باب أبي بكر المقصود أن ابا بكر بادر وعلي رضي الله عنه أيضا بادر ولذلك اختلف من الذي سبق أبو بكر أو علي وأبو حنيفة الإمام الجليل له جمع لطيف قال أول من آمن من الرجال أبو بكر وأول من آمن من الصبيان علي وأول من آمن من النساء خديجة وأول من آمن من الموالي زيد بن حارثة أما خديجة فقد من الله عليها بأن كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم فهداها للإسلام وأبو بكر كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يذكر والله أعلم وإن كان لا يثبت في حديث ثابت لكنها تذكر في السير أنه قد مرت بقريش شدة فوكان أبو طالب ذا عياد فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ عليا عنده ليخفف عن عمه مشقه مؤنته وكلفته وهذا رد لجميل عمه حين كفله وهو صغير وهذا من نعمه الله على علي أن كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فبادر والذي يقوي وان كان من حيث الاسناد ليس هناك ما يثبت هذا الواقعة إلا أن مما يقوي هذا أن علي رضي الله عنه آمن وهو صغير دون البلوغ فدل هذا على أنه كان بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فوق الأربعين وهذا صبي صغير هل سيعمد إليه ويقول تعالى آمن بي؟ لا لولا أنه كان في بيت النبوة والله أعلم والله عز وجل اصطفاه لهذا اصطفاه لأن يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبادر في الإسلام ومن الموالي زيد بن حارثه وكان قد أسره في الجاهليه واسترق فاشترته خديجه ثم اهدته للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه وتبناه وكان يقال له زيد بن محمد فبادر الى الاسلام هؤلاء الاربعه اول من امن في كل صنف كما قال ابو حنيفه ابو بكر رضي الله عنه بادر بالدعوه الى الله عز وجل فاصبح هو يدعو الى الله عز وجل من اول يوم فاتى بخمسه كلهم من العشره المبشرين بالجنه تأمل يأتي في ميزان حسناته خمسة كلهم من العشرة المبشرين في الجنة. ولذلك من يبلغ مكانة أبي بكر رضي الله عنه أتى بعثمان ذي النورين وأتى بسعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله قال بعضهم وأبو عبيدة عامر بن الجراح وبعضهم يقول لا فعثمان وطلحة والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف كلهم اسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه وبادر بعض الضعفاء وكما سيأتي معنا في, في, في قصة لعلي أذكرها في الدرس القادم إن شاء الله وهي قصة هرقل هي دعم متأخرة كانت في زمن الصلح لكن فيها بعض المعاني التي تدل على بدء الدعوة لأنه هرقل قال لأبي سفيان قال أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال فكذلك اتباع الأنبياء فاكثر من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الضعفاء ومن الرقيق ومن وهذه سنه يعني للانبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم له صلى الله عليه وسلم فامن بلال تقدم معنا في حديث عمر بن عبسه قال من معك على هذا قال حر وعبد وكان معه ابو بكر وبلال وامن بن مسعود وامن جمع من الصحابه الله اعلم بعضهم هل في الشهر الأول في الشهر الثاني فالثالث الله أعلم لكنهم كانوا بادروا منهم أبو سلمة وزوجه أم سلمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشهاده ومنهم عثمان بن مضعون ومنهم خالد بن سعيد بن العاص وأخوه عمر وجمع جمع من الصحابة بادروا بالإسلام والله أعلم من المتقدم منهم ومن المتأخر ولكن كلهم سابقون للإسلام و. كانت قريش تسمع لم يعد الأمر سراً الأمر إذا تجاوز اثنين شاء فكانوا يتسامعون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما يدعو إليه لكن إلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالجهر بالدعوة وكانوا لم يأبهوا لهذا الأمر كثيرا إنما إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لمزوه بالكلام قالوا له بعض الشيء استهزأوا به ولكن إلى الآن لم تقع المواجهة والمصادمة حتى أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين وأنزل سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الآن ستبدأ المواجهة هذا أمر من الله عز وجل لا يحتمل الإنسان ان يتأخر فيه وقد جاء في جامع الترمذي من حديث الاشعري الأشعري أن, أن الله عز وجل فقال أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات إن, أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فكأنه أبطأ فقال له عيسى يا يحيى إن الله أمرك بخمس كلمات إن, أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهم وإما بلغتهم يعني الأمر ما يحتمل التأخير فقال إني أخشى إن سبقتني إلى هذا أن يخسف بي أو أعذب فبادر النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على الصفا ثم قال وَا صَبَاحَاهُ وَا وهذا نداء معروف عند العرب يعني كأنه قد اتاهم جيش لقتالهم وَا يعني صبحكم الجيش أو نحو هذا المعنى الذي يتبادل لده فأتى الناس مسرعون وأتى الناس مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم اكنتم مصدقين قالوا ما علمنا عليك كذبة ما جربنا عليك كذبه فقال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد طبعا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند قريش ولذلك بمجرد ما قال هذه الكلمه قام عمه ابو لهب فقال اخذ كفا من تراب ونفخه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا وقد جاء قصة صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته جاءت في عدة روايات لكن من الروايات التي جاءت وهي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم فإني لا املك لكم من الله شيئا يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم فإني لا املك لكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم فإني لا أملك لكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك فإني لا املك لك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله إلى أن قال يا فاطمة كلهم يقول لهم هذه العبارة أنا لا املك لكم ولا لنفسي رفعا ولا ضرا فبدأت الآن المواجهة وبدأ الآن الصدع بالحق وبدأت قريش تكشر عن انيابها في إظهار العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في الصد عن سبيل الله ومارسوا صنوفا من الضغوط على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه فاوذي بالكلام واوذي في جسده وأوذي في أهله وأوذي في أصحابه وكل هذا سياتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة سنذكر نماذج من الضغوط التي مورست ضد النبي صلى الله عليه وسلم للصد عن سبيل الله ونرجع هذا إن شاء الله للدرس القادم اسال الله بمنه وكرم أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين